فقالوا أبشروا يهودنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بل ورب لي تبعث النس مل عملتم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 ومن يهم بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا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 117. وإلى الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 118. وأطيع الله وأطيع الرسول 119. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليترك للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن